<ممتغط> ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد سياشت هايتي غمبرا فرمي عليه الصلاه والسلام سوني لسر اخوم ابي بن باور تشون بيت بلعمبر او سوني في غمبرا عليه الصلاه والسلام كاشتيك سوني لسر بخوى تغليوا نبيت ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه وباس حديثك كان بكم هم متالبر بكم هي غمر عليه الصلاه والسلام ويا فرمو فرموا ما نقص مال عبد من صدقه يك لو عني كسو ني لسرخول ما ريح عبدك ناك هذا صدقه كم ناك أقل فاركتش دربك الظاهراً كم بكاتوا أخواي فارورد قال لشوني تربوت فاركاتوا بركتة وما ومالكت بلا مصيبت لسر لأبا ولا قيامتش أو أزروباداش تزورت أداتوا ما نقص مال عبد من صدقة وأفرميت أخواي قوروا مهربان لحديثك قدسية يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أي ابن يا آدم توب ببخشة من شابخشم فيك أنفق أنفق عليه توب ببخشة من شابخشم فيك أو وعدي خواي <أخوة> قولو مهربان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.